I'm اشنا الارض باللول والمرجان والمسك والريحان حاسب يا ابني حاسب هو انت ايه ما انت شايفني وقفت البغلق صاد بابكم ونازل عندكم ايه لزوم الغلبه دي كلها معلمي يا مرحب يا مرحب ازيك يا معلم جمجوم مين اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا بك سيد محمود السلانكي سيد الحريرية واكرم تجار مصر المحمية حمد الله على السلامه الحمد الله على السلامه الله يسلمك يا معلم جمجوم يا حمد الله على السلامه اهلا اهلا وصلت امتى كده من بر الشام يا سيد محمود النهارده الفجر رسيت المراكب على ساحل بولا صلينا وفطرنا وحملنا الحموم يا دين النبي الحمد لله انك وصلت بالسلامه وشفناك على خير واد ابو سريع ايوه علمني علمني ايوه يا درويش ايوه معلمي يلا شيلوا البقاق دي بس شيلوا بالراحه يا ابني انت هو اهلا اهلا اهلا وسهلا <تصفيق> ما تخلي عنك الشيله دي صبيان كتير اهم بس دي شيله ما يعرفوش قيمتها خليها معايا ما هلش. دي لازم غاليه قوي مش غاليه في الفلوس إنما غاليه في مصنوعيتها وقيمتها عندي ودي يا طارة دي مش باينه من الكيس بتاعها شبك ولا بندوية دي طنبور طنبور طرب امال يعني طنبور غيب <تصفيق> يا سلام طول عمرك أبو الفن والطرب يا سيد محمود أنا جايبه من أنطاكي عملهول هناك راجل نجار عيدان كردستاني سنه فوق الثمانين سنة لكن ملوش أخ في صنعته. فين أيام زمان يا سيد محمود عمر الطرب من أطع من مجلسك الوكالة الجوانية كانت للات عمران بالألتية والمدحين لا ولا البنت الفلاحه دي ام صاد حلو اللي زي الكروان دي بنت الراجل لعمش اللي بينفخ في العفاطه اه قصدك ام شناف يا سلام كله اللي ام شناف دي يا سيد محمود ده انت كنت تعزها قوي اي والله يا معلم جمجوم الا يا ترى اخبارها ايه ام شناف احوالها ايه في المده دي كلها وحياتك يا سيد محمود ما سمعتش عنها حاجه ابدا مره واحده كده اختفت ولا عدلها السيرة مع ان صيتها كان طقطق او طالع للسما السبعه آه هو كان في غيرها في البلد ولا حد زيها كان بحسك يا سيد محمود وتشجيعك كنت بتقدمها وتعرفها بأحسن ناس في البلد يا خسارة ما كنتش فاكر أني حتحجز سنة بحالها في السفرية دي كنت خدت عنوانها أو اديتها عنواني تعرف مين اللي يدلكوا عليها مين يا درويش حارف جامع سيد ابو بولعيلة لسه مصلي الصبح هناك أول منزلنا من مركب في بولار تعرف بقى الغطان اللي ورا الجامع على البحر يا واتقول بقى ما تبقاش لتات أصدق تكية الشبكشية عفارم عليك يا سيد محمود حاكم شيخ التكية رجل مولوي بن حظ يحب الطرب وإيده سخية على ولاد الطيفة دي ما تلاقيش مخني ولا مداع ولا الاتي إلا لما يرس على هناك طب يلا روحش في شغلك يلا هذا عوز بالله ما يخلينيش أكلم زبون الا ويحشر نفسه بينا زي البقدونس على كل حاله هو فادنا برضه طيب شوف بقى يا معلم جمجوم على بال ما اوصل الحمام تكون حضرتي لي <تصفيق> شش اسكت انت اتراش مش سامع <تصفيق> لو سمحت تقول لي هي ديت كي تشوكشي سمع يا بني آدم سمع ما انا حسمع بس يعني معايا كم محبوب دهب مديقيني في جيبي عايز ديهم لك واستريح كام ايه كم محبوب دهب أربعة خمسة ستة بس افتحني الباب ودخلني عشان اقدر راسك واسمع وياك طيب ليه مش كده من الصبح نافل نافل <تصفيق> Oh. في مصر مش يعرف صوت لكن انا حاسس ان صوتها دلوقتي في حاجة ما كانتش فيه زمان في نغمة حزينة في ألم هاي الزمان يا ابني مش سيب حد دلوقتي مش يقدر يخرج من يا إبدا يعني ايه لا بتحيي لالي ولا أفراح ولا موالد موالدي وأفراحي هي غني علشان يبسط ناس ولا علشان خليهم يبكي أنا مش فاهم كلامك يا ابويا أنت مش من مصر يا ابني من مصر بس كنت غايب سنة في بر الشام ها نكلم كده طيب انا كلم الحكاية في يوم من امو شناف أم نعم يا ابويا اسمح يا بنتي نعم. عثمان أغا جن النهاردة مخصوص علشان يقول لي خلي امو تستعد لحفلة استقبال شو كان به ابن الصدر الأعظم طيب وانا هستعد ايه يا ابويا ما وقتها هيبقى ربنا هيتجلى علينا بس خدي بالك يا امو شناف فيه واحدة صادق بتنزعك على عرش المغنى البنهوية وهي اللي حتغنق صادق في ليالي أدخدها يا بويا كل واحد بياخد نصيبه دلوقتي فيها إيه لو يهديك ربنا؟ ونجيبلك الراجل الأرمني اللي كنت قلتلك عليه يربط معاك لحن ولا اتنين اظن أرسياك وبابيان ده اللي لازقلك يدوي على ودنك من شهرين والله يا بنتي ده سمعني حاجات تهوس ده هو ده اللي هيطلعك السما السبعة ويخلي البنهوية تنطيف جنبك وتبقى ما تسويش ثلاثة ميدي بس يا ابويا ماذا معلش عشان خاطري. بس طوعيني النوبة دي يا بنتي أمرك يا ابويا اللي تشوفه خليه يجي يربط لي غنوه وامر لله سيد الكادخدام سيدي شوكان بي بإذنكم نستفتح اللياني والأفراح بغناء البلبر السادة أم الشينا أفراح ما تخليش الكلام ده ده لحن عقدة دلوقت تشوفي هيعمل ايه في السميحة طاير يا حمام يا حمام يا حمام طاير مرسان الغرام تهدي الشؤل تخلي وتجيب لي السلام طاير يا حمام يا حمام يا حمام, يا حمام طاير طاير يا حمام يا حمام يا حمام طاير بيرسال الغرام عند الشول اللي وتجيب لي السلام طاير يا حمام يا حمام يا حمام طاير طاير بس يا مشنى بس يا بنت وهل مش عبد المغنى بعت عثمان أغعى عشان يسكتها كده يا بوي عملتها فيها والآن نقدم لزيادة كومي الفاخيمة وحضرة كومي العظيمة صبيها البنهاوية بربولة الديار المصرية زوتي الحنكره جابيهت كل ريمو لازم ثانيه بين الصدق والنار اولانيا طاير يا هانم شفت يا ابويا البنهاويه كانت ماجره الارمني عشان يقتلني قدام ده حسبنا الله ونعم الوكيل يخونوا العيش والملح معلش يا بنتي تعوضيها اخر الدنيا Show me your خوش خوش اسكني يا ناس حكيم حكيم منك لله يا بن هويه منك لله يا بن هويه يا حدا يا حدا قايل لقيت لو شمع شمع بالشوق الظلوع مسقي ورد خد خد I'm <imitation> lost على جبوه هنا من يوم دي وهو قاعد فتكية مشلول أبو جنبو مسكين يبكي بدل دموع دم لا حول ولا قوة إلا بالله طيب تعمل معروف تدلني على طريقه آها إنت امشي على طول بعدين امسك يمينك في آخر حوش اطلع سلالين اسأل ارهفيتيكي وصلوك من فضلك حجره ام شناف الله الله الله أمو شناف من فضلك امامك يا لطيف يا لطيف يا لطيف حجره ام شناف ينعب اتفضل ام شناف مين ازيك يا ام شناف نسيتيني ولا ايه السيد محمود مين انساك إزاي يا سيد محمود حد ينسى اعز الناس السيد محمود السلانكي يا ابويا السيد محمود السلانكي شهباندر الحريريه يا اهلا وسهلا أهلا أهلا يا سلام يا سلام على أولاد الأصول نسينا الزمان وهو منسيش يسال يسأل <تصفيق> ما تبكيش يا مشنا ما تبكيش ده حجزني حرب اللي في بر الشام ما كنت صبرت يوم واحد من غير مسألة عليك ده اللي لي ما جراش لحد يا سيد محمود انا عرفت كل حاجه معلش ما, ما تياسيش من رحمة الله مين يعرف كان حيج رأيه يمكن قضى خف من قضى الحمد لله على كل حد الحمد لله اراده الله انما أنا جاي لكم في مهمة ما اعرفش حتخدموني فيها ولا ايه عينينا يا سيد محمود وانت يا ام شناف انا ده انا لو تكون روحي ما بخلش عليك بيها يا سيد محمود تسلم روحك الحكاية ان عندي ليله مهمة قوي ليله طلبك غالي يا ريت تقدر تقبل عزومتك لكن دي مش عزومه ام شناف مش من المعزيم دي هي اللي حتعزم الناس تعزم الناس ايه الكلام ده بس لو تقبل هي انا مش فاهم لكن هي فاهمة امو شناف تعرف تقرأ اللي في قلبي كويس سيد محمود انا جاي اطلب منك ايد امو شناف ايه ايد امو شناف يعني ايه تتجوزها ايوه بس عايز اعرف رأيها اي ايه رايك يا بنتي انا اسمع اهل الشرع يقولوا السكوت رضا واللي بشرع الله لازم يكون صحيح يا احباب اللي حيحيلكم ليله فرحي هي عروستي ام شناف وحتغنيلكم لادي حتبتدي بغنوه طاير يا حمام ما تخافوش أمو شناف قلبها طاب ونفسها استريحت هي اللي صممت تغني الغنوة دي في ليلة فرحة بس المرة دي مش من تلحين الأرمانية انما تلحين جزها محمود السلانكي اللي هو أنا أنا انا حاسه بحاجه غريبه حاجه حاجه في جسمي كله ايه يا ترى خير شوف شوف شوف رجلي منها بتتحرك رجلي رجلي بتتحرك قدرت تحركها يا قدرتك يا رب اسندني على دراعك <تصفيق> اسندني يمكن اقدر اقف اسندني <تصفيق> <تصفيق> يا قوتك يا قادر بركوا لي يا جماعة انفرحوا يا فرحتين ومشنا يا ربنا شباهة ومشنا يا ربنا شباهة بلي سلام طائر يا حمام يا حمام طائر طائر شايلت دقت دقته في قلبي يا طير اللي طاير جاني جاني اللي حبتي حبي وطول المشايكه دقت له في قلبي طول ما الحلو جنبي عالدنيا الدنيا سلام طاير Ya hamam, ya hamam, say. مش من دوني وسى ورد خد خد من الفرح خد لا ادلوش موي مش موي من دوني وسى ورد خد خد من الفرح خد حظو ملام طاير يا حمام يا حمام لما هل بدري هل للفرح بدري لما هل بدري لاشرخ له غرام غراوي ووفيله بمدري وغني الهلادي ولده شمال I wish a check. See you next week. I wish I'll check. I أصبجي من أكثر الموسيقيين معرفة بأسرار آلة العود وكان صاحب مدرسة في العصف على هذه الآلة العريقة تجمع بين ملامح الأسلوب القديم الذي يقوم على أداء القفلة المحكمة وتصوير المقامات الموسيقية على أكثر من درجة صوتية ووضوح النغمات وإشاعة جو الطرب وبين الأسلوب الحديث الذي يقوم على المهارة والبراعة في التعبير عن العواطف والأحاسيس وقد تتلمذ على الأصبجي وتأثر بأسلوبه عدد من مشاهير أهل الفن أمثال محمد عبد الوهاب ورياض الصنباطي وفريد الأطرش ومن الموسيقار محمد الأصبجي نستمع إلى هذه التأسيم على العود مقام حجاز كار أمور المشري يقدم عواد. عواد بع أرض على عرضه. الله هواني أول واحد بع <تصفيق> عواد غنائية. تأليف مرسي جميل عزيز موسيقى والحان كمال الطويل اخراج عنور المشري يلا يا واد منك لو شد حيلك يا راية محضية بطلت ليه يا ليه يعني ما نسمعش خليه يغني قال له يفتح نفسنا للشغل طب يلا قولوا كلكم الارض ارضنا عن ابونا وجدنا الارض ارضنا عن ابونا وجدنا وبكره الا بعد لا يلنا بعدي الميه الحلوه جايه لسه يا ولا انايا الميه الحلوه جايه لسه يا جدت ليه يا عواد ما تقول كمان كفايه كده ده دي غنوة جد متجاوة يا سليم بقول حاجه حاجة فرايحي حاجة تهون الشغل اللي احنا فيه والغنوة دي مالها يا عواد ما احنا طول العمر بنقول كل وقت له اوان يا ابن عمي الله دي يا عواد انت اليوم دول مش عاجبني ابدا تايه كده زي اللي بره وبعيد ما تتلو جاموسه ازاي بقى حتى شغلك ما بقاش زي زمان فين عواد اللي كانت الفاس تنزل تضغرت في ايده والله لقيت ثابت واشتكت من طول الشاجة يا سليم شاجة اموال العافية مخلوقة ليه يا عواد قول معانا يا شيخ قول قول يا اولاد قول يا عواد قول الارض ارضنا عنابونا وجيزنا الارض ارضنا عنابونا وجيزنا بكره ولا بعد لعيالنا بعدينا الارض ما بتقولش معانا اقول ايه بس يا اقول لعيالنا بعدينه وهم فين عيالنا دول ليه يا عواد كف الله الشر يوم في يوم تتعدل وتبقى عيال ايه منين بس يا سليم ما هو الحال من بعض يا ابن عمي الارض طيبه يا عواد ما تخلاش باللي وليه اكتر من ده شج وول ويدوب على قد اللقمه والهدمه الله عواد ايه اللي جرى عمري ما سمعت منك الكلام ده غير الايام دي كل يهود <تصفيق> صبر كل شيء له اخر لا يا عواد انت متغير قوي خلينا دلوقتي في شغل الغيط ولما الدنيا اتمسفت عليك في الدار ولا هتسهر في قهوه الغزيه زي كل ليله قهوه وزيت ما تقول اللي عايز تقوله دلوقتي اخر النهار يا عواد اما ما تجيبكش في الدار هجيرك القهوه <تصفيق> قلتلك الدار مرض عمي جلتلي انك يادوب غيرت الجلابيه وحراج شايف ياسليم هذه الرقص والمغني هذه الحظ نشتغل للغيط والفاس ولعيالنا بعدين رقص ايه وحظ ايه ياعواد اعجل ضيع الليل كل مغني ورقص عالنام امتى ونجوم على شغلنا ازاي يا سيدي خلينا هني حد واخد منها حاجه يالله يالله يا, يا مجد خالص يالله Ah ah ah ah ah لساني اي رسمك لساني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 هيون والخالو دنيانا نورهنا حلوات دق <تصفيق> في قلبي وقلت ايوه بحب ناس ما شو اهلي مساني اهلي فين حيدو كفايه كده عواد قوم بينا قوم ما ادري يا سليم احنا لسه في اول الايه اجيب لك كوبايه شاي تعد الدماغ خليها لك جاي معايا ولا جوماني؟ <Manique> <تكلم> حد يجيب الانس والفرفشه يا سليم ورانا شغل بدري يا عواد انا ماشي يا ولا تعالي حد يجيب الحاجات الحلوه دي وينام يا ولا ده سليم ليه؟ انت حر عنك ما جيت مين ده اللي كان معاك يا عواد ده, ده سليمه وهيبه سليم ابن عمي ومعادش ليه مش عاجبه الحال ولا ايه ده وين بعيد عنك مليش في الطيب نصيب طول عمره كده واخد الدنيا مقوله شاجي، من بيته لغيته الله الله يا مزيكي جرايا ست ما تسمعونا حاجه ماش دي اخر ليله لكم في بلدنا ايه بيقول ايه ايوه يا عواد من بكره حنشل من هنا على مولد سيدي الغريب ما, ما قلتليش ليه يا وهيبي ايوه مش عاوزه ازعلك يا عواد حد مننا حاجه ولا نروح منبغاك يا جدعنتي ما تنسد منك لو موح. بتقول ايه يا وهيبي خلاص هنبقى لبعض خواص ازاي يا عواد حبيب الارض خلاص صحيح يا عواد صحيح يا حبيبي بس, اه بس اه اهل البلد وكلام الناس والناس مالهم مالي ارضي وانا حر فيه حد لو عندي حاجه خايفة ترجع تتنظم ولا تزعل مني وانت عارف غلوتك عندي عواد انا بيع الدنيا عشان عيوني كواهيبي عواد روح عواد عجل عواد من بكرة رجلي على رجلي من بلد دي للبلد دي اجل نشوف الدنيا وعيشتنا تبقى فارح ومغني قال الارض قال ربنا يا طب علينا من شجاها باقي من بدي حسن عقد البيع واستنى المشتري في الغطأ سلم والهيبك وعواد يبقى الوهيبي واللهي بيه تبقى العواس يعني مش هنشبع الليله بجا ولا ايه, إيه؟ لا هتسمع الوكيدي غنيلهم حاجه وهيبي لا. أوعد بع ارضه عشان الغزيه خيابه عشان وحيدة أوعد بع أرضه أوعد بع أرضه ختم أوعد أوعد بع أرضه أوعد في اللي عشان الغزيه تربية ما تغفشوش ما <تصفيق> تقول لكم سحصل والله اللي حصلوا منكم حكتم رجبتم هي مش الجر التوهية يا عواد هتعمل عجلك بعجل الصغار يا عواد الجرى يا سليم نستمع المراعين دول بيقولوا ايه مش عيال خليهم يقولوا خليهم يتفرجوا على اللي باع عرضه الله انت رخر بتقول زي الصغار يا سليم هي دي وصيت ابوك عواد بتبيع ارضه شفت ايه منها بك عليه كانت ستراك ومجوتاك دي ارضي هاني حر فيها والله خايف عليك يا عواد البطر عقب وحش يا ابن عمي وبكره حتندم مم. هو تحجيك ولا انا اول واحد بقى ارضه دي مش ارضك يا عواد دي ارض ابوك ارضك اللي تشتريها انت من كدك وشفرتك كفايه يا سليم نجاب الكلام بعد كده كفايا يا عواد كفايا شوفك غنوة للصغار والكبار يا أهليني. يا أرضنا يا جنة مفروشة وردي وحنة يا حرم على بوسنة عوانا يا عوانا يا أرضنا جنة مفروشة وردي وحنة كل من قال جن نقاس جن للي صنه مش للي يهرب منها يا عواد امي لسه فاكر امك يا عواد هم قالوا لك انا ما حزنتش على ابوك قد النهارده يا عواد بكره تتعدل واخليك سيبت البلد يا ابني ده انت خليتني فرجه البلد يا عواد الناس بيعزوني فيك على الحياه يا ابني بس اما اقول لك يا ام هي, هي عاد فيها قولي ما خلاص بعت الارض يا عواد والجميزة دي هانت عليك الجميزة اللي ما باجت تسني لك وانت صغير لحد ما, ما عرفت تقف على رجليك والساجية الساجية اللي ما كانتش الدور اللي على مواويلك بعتها يا عواد عواد نولني حسن طين طين من الارض اللي بعتها مستكتر على من منه بلاش اجيبنا الطين خد يا عوات خد ما تخافش شم الطينه دي شميه اشم ايه بس شمها كويس يا عوات قصدك ايه يا امي ما شميتش عرجك وعرج ابوك واجدادك انهشتان اللي زيان لك الكلام ده يا عوات انهشتان يا ابني بكره نجيب احسن منها منين قولوا يا ولاد زف عواد عواد بع ارضه يا ارض العليم ما فضلتش عشرين وهيبي ما علاش يا, <تصفيق> يا, يا عواد ما علاش يا حبيبي ما فضلتش عشر يا وهيبي ما علاش يا عواد ما فضلتش يا حاج وهيبي وهيبي وهيبي وهيبي, وهيبي. وهيبي. Why is الترحيل النهاردة على فين يا رئيس حمدان واح <تصفيق> اهنيه ولا هنيه مالك انت فاتك معاك وما اتفق على الضارة باه ما قلت لك يا عوال اهنيه ولا هناك اهو كله جدا واخر الجمعة على اخد عرجنا وخليق على النيه وخليق لا لا, لا لا ما تحاسب انت هو ما تذوقيش يا خف ايه خفك شوية يا رئيس حمدان ودمير اللي عايزان لك ده برضو عواز عواز عم هندس عليه وقت عم تثمره سعرية انيش عارفين نغة في العربية الجوبة فولاش ولا وبوش رجلت ده الدول يا بوي اجيبش كل ولد بس تلقى يركبها <تصحيح> اطلح اطلح جرائيه دوادي عواز مالك يمسهب ليه حد يشوف بلده ومسجت راسه ولا يسرعش يا دي بلدكم يا عواد ما ترد يا خي ولا يعني يا ما تحل عنه وتسيبه في حاله يلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا يلا هلا Until the moment we met, without a hint of who we are, until the moment we met, and not ساعدنا ما غلبنا لا شُلَّ أدمًا هؤن هؤن هؤن يم هؤن هؤن هؤن هؤن هؤن هؤن هؤن مش هو ده اللي قاعد هناك حد الجميزه دي والله هو دا عوالد. دا عوالد. يا عواد انت يا عم تعملي عندك واه ماله خلص روح هذا ارفع اشوفك يا عواد عواد عواد باه حد زعلك الارض دي ارضاني ها <تصفيق> هتقوليه دي ارضاني عم يقوليه <تصفيق> دي ارضاني مش مصدقين <تصفيق> اظن ودي سكت ودي دمي عمي برطم بيقول ايه شوفه ثقيل طب شم الطين دي شم الطين يا سياده لك زايه والله الجدع مخه طق خلع والله يا ارضي طب شم الطين ارغي ورغبوا يا وجدادي شم الطين يا ارضي اغفرينا ايو ارضك يا عواس ارضك ومستنياك سليف تعال يا ابن عمي قلهم يا سليف خليهم يصدقوا خليهم يصدقوا كنا بندور عليك لحد ما ربنا سالك بينا ع الضار مرات عمي مستنياك سليف قلهم يدي ارضي خليهم يصدقوا اشترينا لك الارض تاني يا عوال ايدك على إيدين نسد الدين اللي اشتريناها بيه انا ومرات عمي امك يا عوال ایل ارضی ارضی نه آن ابو ناوجید نه ایل ارضی ارضی نه آن ابو ناوجید والله زمان يا عواد الميا الحلوة جاية مزايا والاناية الميا الحلوة جاية مزايا والاناية على الود والمحبة تكوي كل حكاية عرشيها كلهم الحربية وفراث تعواد تعريف مرسى جميل عزيز موسيقى والحالي كمال الطويل بناء سعاد متاوي وسيد اسماعيل البرنامج من اخراج عمر المشكلة للغرب مش للغرب ومش للشر لكن احرار من بندونج صارحنا الدنيا تصدق الدار مش للغرب ومش للشر لكن احرار جهادنا جهاد عرب وحياد من مراكش الى بغداد جهدنا بهات عرب وحيات من مرقات إلى بدرات وعزف الله يحيى ويحيى رجالها رجال قولوا قولوا قولوا المغرب من العياف في الخيرات المغرب من العياف احنا الدنيا بسوط جبار مش للغرب ومش للشرق لكن احرار من بندونك صار الدنيا بسوط جبار مش للشرق ومش للغرب لكن احرار جهد نجهد عرب أمجاد من مراكش إلى بغداد جهد نجهد عرب أمجاد من مراكش إلى بغداد وقتي أطالها تخيّر تخيّر يقلها قولوا قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول I'm in the in بيها خدنا من اللي خانوا راجل غاصب اللي من اللي باعوا قولوا للعرب اخدنا الدارك من اللي خانوا راجل اللي شرانا من اللي باعو، واللي باينن خلص تين وديار اورو بيتنا واللي باقين هنا الله خارصا تين وديار اورو بيتنا واللي باقين ابضالنا تحيا وتحيا الجنه قولوا قولوا بس هند معايا حتى ربنا قولوا لعراب أخذ من اللي خنوك خرج الغاصب اللي شرانا من اللي بعوه هو اللي بقينا نخلص صرنا لفلسطين وديار عربتنا اللي نخلص لفلسطين وديار عربتنا وبعزة أبطالها يحيوه عبتها رجالها قولوا قولوا قولوا قولوا المصر بلما يتعيش في حرها قولوا المصر بلما يتعيش في حرها فتن المصر صباحي ورقبتها وعزة أبطالها فتحنا اللي احنا أسين من أتعون تحك فينا دنيا ودين؟ شبه ماري اللي احنا سنا من سنين. أتعون تحك فينا دنيا ودين؟ زالوا زاد والسد للحال وحررنا في الصارم. يا اللي بنيت الهرم الرابع وبنيت جيش هرمك نهضه وجيش ومصانع تحمي النيل يا اللي بنيت الهرم الرابع وبنيت جيش هرمك نهضه وجيش ومصانع تحمي رمزك فاحنا سرنا نجحنا نفدي وراك مصر بأرواحنا رمزك فاحنا سرنا ويحيا نفدي وراك مصر بارواحنا وبعز قولوا قولوا